وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنزاكم من آل فرعون يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم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 وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي الله شك فاصر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاذ كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يشيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعديد وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهن أنتم فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كنا لكم تبعا فهل أَنْتُمْ مغلون عنا من عذاب الله من شيء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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما اشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنبا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَدَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وفرعها فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حين بِإِذْنِ رَبِّهَا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجْتُثَّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقون الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فلم تر إلى الذين بَدَّلُوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أَنْدَادًا ليضلوا عن سبيله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 إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجن بني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا, الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إِنَّكَ تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الْأَرْضِ ولا في السماء الحمد لله الذي وابني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونثق تَبَيَّنَ الرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أَنفُسَهُمْ وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال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 118. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 119. ترابينهم من قطران وتغشاه ذوههم النار 110. ليجزي الله كل نفس ما كسبت 111. الله الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن هو إله واحد وليذكر أولو الألباب